وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ بِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَن تَمُوتُ وَلَا حَيَاةً وَلَا شِيرًا فَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَٰذَا افتراه وأعانه, وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلا عليه بكرة وأخينا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 إليه كنس أو تكون له جمة أو تكون له جمة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا غدلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سديلا تبارك الذي إن شاء